ويسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا